وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كفره فمن كُفْرُ فَمَن ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا نقمة ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا وَلَا يَنفَعُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ لَاهِ أَرُنِي قُرْ أَرَى أَيُّهُم شُرَكَاءَ أَفْنَى الَّذِينَ تَّبَعُوا مِن دُونِهِ لَاهِ أَرُنِي أَرُنِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَرُنِي مَاذَا خلقوا من الأرض؟ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي الْأَرْضِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَصَدُّوا عَنْهُ لَكِنْ بَلِ الَّذِي يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ذَلِكَ الَّذِي يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَالْأَرْضِ أَنْتَ زَلَقٌ إِنَّمَا هَيْنِفُكُ أَأَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ زَلَقٌ وَلَئِن زَالَتْ آيٌ أَمْسَكَهُ مَا مِن أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ وَلَئِن ثالثا إن أمسكهما إن أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إنه كان حليما غفورا وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُم نَّذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ وَحَقَّتْ كَلِمَةُ اللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن ل يَكُ النَّ إِحْدَى إح فَلَمَّا جَاءَهُمْ م جَ أَهُم ل يَكَُّ أَه دَِ إِح ذَلقُمَِ فَهُمْ إِلَّا نُفُورًا فَلَمَّا جَاءَ أَبُوهُ الَّذِي يَرُومُ مَا جَاءَهُمْ إِلَّا نُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ ولا يحيق المكر السيء الا باهله ولا يحيق المكر السريع الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فهل ينظرون إلا فلن تجد, فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تحويلا إِلَّاكَ تَحْوِيلًا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا وكانوا أشد, وكانوا أشد منهم قوة وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء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 What do you want?